إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكذ فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرون تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين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 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبِيحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِيحُ وَإِدْبَارًا النُّجُومُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ